خلق الإنسان خلمه البيان بإذن الله الرحمن مستقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والارض وضعها للامان لها فاكهة والنقل ذات الأجمام والحب ذو العصف ورويحا الأربعة وضعها للأمام فيها فكها و النخل ذات الأكمام والحم. خلق إِنَّنِي من صلصال كالفخام وخلق آلا ايرب بكما رب ورب الموربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكربين مرجى البحرين يلتقيان البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي رجو منهم اللؤلؤ والمرجان، لبأي آلام ma to ما وافو الأرض قبل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تجرب سنفرغ لكم أيها سنفرغ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ ثَنَفْ لَكُمْ أَيُّهَا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات wa فإذا انشقت السماء فكامت وردة كالذهاء فبأي آل ربك ماكذبان فيوم إذ الله يسأل عن ذنبه Dziękuję. Wow.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 من الجنة سيندان، متكئين على فرش الطاينها من. ورق وجن الجنه تينتان رب فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن ان تنقبلهم ولا La sera tout por بأي أي علاء ربكما تكذبان الجزا ولقد كانت مؤمنه Oh, <laughs> دور مقصورة في الخيام دور مقصورة في الخيام فبأي آل لم يقم السوء إلا سوء قبلهم ولا متكئين على رصرف قضر وعبقر حسان فبأي ألا؟ of that.